الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ذكرنا فيما سبق ان السيد الامام قدس سره جمع بيننا ما دل على الاختصاص وهو روايه داود بن فرقد وما دل على الاشتراك كصحيحه زراره بان المقصود بوقت الاختصاص الوقت الذي لا تصح فيه إلا الظهر بحسب الحالات الاعتيادية حيث إن المكلف في أول الزوال في الحالات الاعتيادية بمعنى كونه ملتفتا إلى وجوب العصر عليه وأن صحتها منوطة بالترتيب ففي هذه الحاله لا تصح منه إلا الظهر وهذا هو معنى وقت الاختصاص فمقدار أربع ركعات من أول الزوال يختص بالظهر بمعنى أنه لا تصح فيه إلا الظهر بحسب الحالات الاعتيادية لا انه لا تصح فيه الا الظهر مطلقا واستشهد على ذلك بما ورد في بعض الروايات من اطلاق الواقع بنحو مطلاق على وقت الفضيلة كصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان فهنا اطلق عنوان الوقت ويراد به وقت فضيله الظهر ووقت فضيله العصر فاذا صح اطلاق الوقت على وقت الفضيلة فليس من البعيد إطلاقه على وقت الفريضة لكن لا بالعنوان الأولي بل بعنوان ما يصح في الحالات الاعتيادية فكأنه يريد أن يقول لو كان عنوان الوقت لا يطلق إلا على وقت الاختصاص في تمام الحالات لكان منافيا لهذه الرواية وقت الظهر بعد الزوال قدما. حيث أطلقت الوقت ولم ترد الوقت المختص بالظهر في تمام الحالات وحيث صح إطلاق الوقت على أمر هو غير وقت الاختصاص في تمام الحالات ألا وهو وقت الفضيلة فلا يبعد إطلاق الوقت في مرسلتي داود بن فرقاد على ما تصح فيه الظهر حال الالتفات إلى شرطية الترتيب. ولكن هذا الشاهد يا شيخ محل نظرين فإذا راجعنا الروايات الواردة في هذا الباب نجد أن الأصحاب فهموا منها التعارض بدوان مثلا عندنا صحيحه زرارا عن ابي جعفر عليه السلام قال اذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعاصر باب أربعة من ابواب المواقيت حديث واحد ورواية سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين فإن المنصرف عرفان أن الزوال مبدأ لوقت مشترك، زين. وبإذاء ذلك مجموعة أخرى من الأخبار، منها صحيحه إسماعيل بن عبد الخالق سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر. فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول والمنصرف الأولي من هذه الرواية أن وقت الأصلي للظهر انما يبدا شنو بعد الزوال بقدمين وايضا صحيحه الفضلاء التي استشهد بها عن ابي جعفر عليه السلام صحيحه اسماعيل بن عبد الخالق باب ثمانية من ابواب المواقيت حديث احد حديث سبعة عشر وصحيحه الفضلاء وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان حديث واحد نفس الباب صحيحة زراره عن ابي جعفر عليه السلام سالته عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر باب ثماني حديث ثلاثة فالمنصرف الأول من هذه الأخمار أنها أخمار متعارضة لأن مفاد الاولى أن مبدأ الوقت الزوال ومفاد الثاني أن مبدأ الوقت ما بعد قدمين, ما بعد قدمين أو قدم أو ذراع فلا ظهور في هذه الطائفة الثانية في حد ذاتها مع غمض النظر عن القرائن قلوا الخارجية في ظهورها في وقت فضيلة حتى تعد شاهدين فإنما يصح الاستشهاد على أن عنوان الوقت قد يطلق على وقت الفضيلة لو كانت الرواية في حد ذاتها ظاهرة في وقت الفضيل، لكانت شاهدا أما إذا كانت هذه الروايات معارضة بظهورها الأولي لروايات أخرى وإنما الأعلام جمعوا بين الطائفتين بحمل ما حدد فيه الوقت بقدم أو قدمين على الوقت الفضيلة فهذا جمع بقرينة خارجية لا ان الروايه ظاهره في وقت الفضيله كي تكون شاهدا على محل كلامنا ومما يدل على ذلك موثقه محمد بن احمد بن يحيى الاشعري قال كتب بعض اصحابنا الى ابي الحسن موسى عليه السلام روي عن ابائك القدم والقدم والاربع والقامة والقامتان وظل مثلك والذراع والذراعان فكتب عليه السلام لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين فإنه لو كان المنظور في هذه التحديدات وقت الفضيلة فلا معنى لأن يقول إذا, إذا زالت الشمس وقد دخل وقت الصلاة إذن فبالنتيجه إنما صير إلى استفادة وقت الفضيلة من صحيحه زراره ونحوها بجمع بين الروايات لا أنها في نفسها ظاهرة في ذلك كي تكون شاهدا على محلي كلامنا وقف المعنى بأي سبب كان ولو بالجمع وهنا سيدنا يسموه مراد جدي مو مراد استعمالي كيف يغيب عليك يا سيدنا إذا كانت هي ظاهرة في معنان وبالجمع حملت على معنى آخر يسموه شنو من موارد عدم تطابق المراد الاستعمالي مع المراد الجدي وإنما حملناه على هذا المراد الجدي بقرينتين مو أنه استعمل في ذلك هو استعمل في نفس معناه المنصرف مين حمل على مراد جدي آخر بقرينتين لان هذا هو المراد الاستعمالي المجاز عبارة عن عدم تطابق المراد الجدي مع المراد الاستعمال استنادا لقرينتين لا أن الرواية ظاهرة في هذا المعنى واستعملت في هذا المعنى بس في هذا المعنى من أبي عبد الله والقرينه بتجي من من ابي الحسن موسى شنو هذا الاستعمال هذا, هذا من باب المراد الجدي مو من باب المراد الاستعراضي استعمالي مسدل لا معنى لا توهم السائل أنه باعتبار السائل فهم ممتاز،, ممتاز فما يفهمه الرواة بذهنهم الأول هو وقت الفريضة لا وقت شفا مو مهم بعد شنو انت تستشهد بشاهد غير في العرف العربي هكذا لا الإمام أراد من ما يكون ظاهر شيخنا الصناعة الصناعة ما نتكلم عن النتائج الآن حتى نروح إلى القرائن هذا كذا تتكلم عن النتائج ما هي النتيجة أما إذا تتكلم عن شنو عن الظهور تقول هنا وقتل ال... الوقت هنا في هذه الرواية ظاهر في غير وقتل اختصاص يا ظاهره هذا فلذلك الإمام قال لا القدم ولا القدمين الوقت إنما يبدأ بوقتل ال... بالزوال معناه يريد أن يقول ما فهمته أيها السائل من أن وقت الفريضة يبدأ بعد القدم والزوال والذراعين لا مشتبه ترى وقت الفريضة يبدأ من الأول هذا معناه أن هذه الروايات تلقاها السائلون والرواة على أنها وقت شنو فريض. وقت فريضة بعد شنوه وهو المنصرف الأول انت الآن إذا تعرض تقول واحد وقت الظهر قدمان التفت لأنه وقت الفري وقت الفضيلة لو يحتاج لا روايات أخرى فالرواية ليست ظاهرة في حد ذاتها في وقت الفضيلة كي تكون شاهدا على محل الكلام هذا اللي نريد نقول نعم لا هذا هذا مختضل مختازل جمع بين الروايات لأنه ظهور عرفي للرواية وعلى فرضي عفوا وبعد الفراغ عن أن رواية داود بن فرقد ظاهرة في الاختصاص بالمعنى الذي قال به المشهور فهي معارضة للروايات الدالة على الاشتراك وقد قرأناها اليوم ولكن, رواي... ولكن الروايات الدالة على الاشتراك مقدمة إما لمرجح صدوري وهو عمل المشهور بها كما هو ظاهر ما نقل سابقا عن السيد المرتضى رحمه الله أو لمرجح جهتي باعتبار أن مسلك العام هو الاختصاص وعدم صحة, الظهر عفوا وعدم صحة العصر في مثل هذا الوقت فالنتيجة أن المعتمد هو روايات الشيخ إبراهيم روايات الاشتراك زين الرواية الثانية التي استدل بها على الاختصاص هذا كله كان في الرواية الأولى وهي مرسلة داود بن فرقد الرواية الثانية ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي في حديث قال سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس فقال ان كان في وقتين لا يخاف فوت احداهما يعني يقدر ياتي بهما معان فليصلي الظهر ثم ليصلي العصر هو خاف ان تفوت يعني ان تفوته إحداهما قطعا واحده منهم رايحة ما يقدر الا على واحده وان هو خاف ان تفوته فليبدا بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتته جميعا ولكن يصلي العصر فيما بقي من وقتها ثم ليصلي الاولى بعد ذلك على اثرها وفقره الاستدلال هي قوله فيكون قد فاتتا جميعا فان المقصود بهذه الفقره انه لو صلى الظهر في الوقت الباقي الذي لا يسع الا اربع ركعات فسوف تفوته الظهر والعصر مع انه صلى الظهر أما العاصر فلأنه لم يصلي، وأما الظهر فلأنه صلىها في غير وقتها فهذه العبارة دالة بالدلالة الالتزامية على اختصاص مقدار أربع ركعات من آخر الوقت بالعاصر لانه يقول حتى لو صلى الظهر فيها فقد فاتته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتا جميعا وقد اعترف سيدنا قدس سره في صفحه مائه واحد عشر من جزء الحادي عشر من موسوعته بتمامية الدلالة قال وإن كانت غير تامه سندان وإن عبر عنها في بعض الكلمات بالصحيحة يشير إلى كلام السيد الحكيم إذ المراد بابن سنان الواقع في السناد بقرينة الراوي والمروي عنه هو محمد بن سنان فإنه الذي يروي عنه الحسين بن سعيد وهو أيضا محمد يروي عن ابن مسكان غالبا فحينئذ بل الظاهر من الرواية هو محمد وهو لم يبني على وثاقته بل يكفينا يقول الشاك إذ ما دمنا نحتمل أن الواسطة هو ضعيف فصحة السند لم تحرز ولكن حيث بنينا نحن عدة مرات على وثاقة محمد ابن سنان لمجموع قرائن، فالرواية تامة سندا سواء كان الواسطة محمد بن سنان او كان الواسطه عبد الله نعم كيف يعني موثقه لكن مو صحيحه ما قلنا موثقه من اللي قال موثقه ها؟ الحكيم قال صحيحه الحكيم عبر عنها بانها صحيحه أنا أقول مصححة أو معتبرة مموثقة لأنه ليس فيها عامي أو غير عشرين بحسب الاصطلاح يعبر عنها مصححة أو معتبرة فالرواية تامة سندا ودلالتان وقد يقال شوف الاحتمال شيخ إبراهيم وزنا في وكيل وزنة وقد يقال أن المقصود بقوله فيكون قد فاتت جميعا ناظر إلى عدم الصلاة أصلا حيث قال وإن هو خاف ان تفوته يعني ان تفوته احداهما فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها ولم يقل وقد صلى الظهر فهو مناظر الى انه صلى الظهر فقد قال فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته يعني فإذا فاتته العصر بالتاخير فيكون قد فاتته جميعا وإنما فاتته جميعا لأنه لم يأتي بالظهر وأخر العاصر لا انه أتى بالظهر في ذلك الوقت فلذلك قيل بانهما ما فاتته لعدم صحتها شو <شيك> تقول في هالاحتمال شيخ براهيم الاحتمال مو عرفي اذا تتأخر حتما يفوت الصلاة بعد ما يحتاج طول الإمامه هذا فاذا طولها بعشان فا. <تصفيق> <تصفيق> تسوي اذا العبارة هذا الشكل يعني هالشكل. عبارة مبهومة يتأخر يعني تفوت الصلاة خل. بعد ما يحتاج يقول الإمام فاتته جميعا لفظ التأخر عنه شسمة يغني عن الجسمة إن الجميع ان كان في وقت لا يخاف فوت احداهما يعني الوقت يسع فليصلي الظهر ثم ليصلي العصر واضح وان هو خاف ان تفوته يعني ان تفوته احداهما فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فان اخرها فاتته فيكون قد فاتته جميعا فيكون قد فاتته جميعا يعني لانه صلى الظهر ووقعت باطله لو لأنه اصلا لم يصلي اهتم اهتم يا رب الله, الله, الله ما الله يصير الله هذا مثل ما قال السلطان قال له يعني جايب الإمام ده. أمر واضح لا أنه السيد قاعد يقول يقول هذا مو عرفيتك أنا يقول إيه لأني يقول الإمام جايب شي واضح هذا أبين أنه إذا فاتت إذا أخرها بتفود لا هو الإمام يقول لأني أنت خايف فالأخذ أخاق اللي تحتمل أنها تقع وهي العصر بيه wat is je eigenlijk van de hand op het gezicht? Je hebt het niet gedaan. Je hebt het niet gedaan. Je hebt het niet gedaan. Je niet gedaan. Je hebt het niet gedaan. Je niet gedaan. Je hebt het niet gedaan. Je niet gedaan. Je hebt het niet gedaan. Je niet gedaan. Je hebt het niet gedaan. Je niet niet niet niet niet niet niet niet niet niet niet niet niet niet niet أها حتى أخره يعني ما صليها ما يقال أخرها. بعدين تعالج أنا بقولي إمامي هذا بس إذا قال له لا تتأخر بعد مفهوم إنه إن شاء الله صلاة تاني <تكتشف> فوت فوتة. بعدين تعالج هذه الذكرى. لا بس التأخر خلينا على المذكور بعده موت أفيد زايد. ولكنه احتمال غير عرفي كما أفاد السيد بلحاظ أن تعبير الإمام عليه السلام فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها ناظر عرفا إلى من كان بصدد أن يصلي إحداهما فيقال له لا تبدأ بالعصر عفوا لا تبدا بالظهر بل ابدا بالعصر وهذا هو مقتضى ظهور ولا يؤخرها في انه قدم غيرها عليها هو. هذا بالنسبه الى الروايه الثانيه الروايه الثالثه التي استدل بها على الاختصاص هي ما مضت من رواية عبيد بن زرارا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر فقال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا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 Anna al maksu da hil-fakra, wahie. Anna hadhi kabla hadhi hi hua l-wakt. hukal. Illa, anna wakte hadhi hi. Kabla, wakte hadhi hi. Wamokta bada lek, anna l-wari. وقتا مختصان ومما يؤكد نظر الروايه للوقت قوله بعد ذلك ثم انت في وقت منهما في وقت قال في وقت منهما جميعا فكانه قال ان وقت الظهر قبل العاصر فاذا انقضى ذلك الوقت فانت في وقت منهما اي وقت مشتركين بينهما فهذه الروايه لحظه فهذه الروايه قد استدل بها على الاختصاص ولكن الكلام كيف يجمع بين صدرها وذيلها أي كيف يجمع بين قوله إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا وظاهره ان الوقت مشترك منذ الزوال ثم يستثني منه فيقول إلا أن وقت الظهر قبل وقت العاصر فكيف يتلاءم بيان الاختصاص مع بيان أن وقت الزوال مبدأ لهما جميعان عربي ها عربي لكن عادة, عاده مو اي عربي اي عربي يعني هذا مال روافيه بهي اشاره الى شرطيه الترتيب بس بس باول الوقت قسم الوقت الى قسمين قسم مشترك وقسم مختص اذا رادي صلي باول الشيء يسموه فهنا له الترتيب شرط اذا جهه المرحله ترتيب مو شرط أحيان يقدر يصلي هذا قبل هذا قبل. آه. صار شروقي هذا شروقي. صار شروقي هذا. فشلو. جيش <تصفح> قسموا <تصفح> وقتين <تصفح> وقت <تصفح> وقت مشترك وجاب العبارة بالوسط الا أن هذه خد هذه. نعم. على يتحالي. وقد تعرض السيد الإمام قدس سره في كتاب الخلال إلى الوجوه التي ذكرت لعلاج هذا النوع من التنافير وقال الوجه الأول ما ذكره شيخنا العلامه أعلى الله مقامه ألا وهو المحقق الحائري في كتاب الصلاة صفحة سبعة من ان المنظور اليه اولا هو الاقتضاء والمنظور اليه ثانيان هو الفعليه او بحسب تعبير الهمداني في مصباح الفقيه بل جزء عشرين صفحه اربعه عشر يقول بأنه إذا زالت الشمس فالوقت مشترك بين الصلاتين اقتضاء لا فعلا أو أنه مشترك بين الصلاتين شأن لا فعلا إلا أن هذه قبل هذه يعني إلا أن اشتراط سبق الظهر على العاصر هو الذي منع من الفعليات فلولا اعتبار الشارع سبق الظهر على العاصر لكان الوقت مشتركا بينهما بالفعل منذ الزوال إلا أن اعتبار الشارع سبق الظهر على العصر منع من الفعليين السيد شنو علق على ذلك قال والعجيب من شيخنا الأجل مع ذلك الذهن العرفي صفحة 130 كيف رضي بهذا التأويل قائلا إنه ليس ببعيد ولا عمري إن طرح الرواية ورد علمها إلى قائلها خير من هذا التأويل ما عنده قدرة تفهم الرواية رجعها أعطي تجيب التأويلات ليش قول هذه الرواية يرد علمها إلى أهلها بالنسبة لي مجملة هم تجيب هذا التأويل وتقول ليس ببعيد ايش هذا الكلام. بعد هو استاذ احنا ما لنا شغل في البين ها ما لنا والدخول ها بين السنوات لا مجمل الكلام على ال... لا <تصفيق> <تصفيق> الوجه الثاني أن المراد دخول وقتهما توزيعا وهو ما ذكره في مفتاح الكرامة الجزء الثاني صفحة ثمانية وثلاثين حيث قال إن ظاهر روايه عبيد بن زراره عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل قال الإمام فصل الرواية الايه إن الله تعالى افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل فإن ظاهر هذه العبارة أن وقت أربع صلوات يبدأ من الزوال لكن على نحو التوزيع فهو لا يريد بيان الوقت المشترك بمعنى أنه تصح هذه الأربع الصلوات في أي جزء من الزمان من الزوال الى نصف الليل بل مقصوده ان هذا الوقت يشمل الاربع الا انه موزع عليها فكما ان هذه الصحيحه ناظره للتوزيع كذلك روايه عبيد بن زراره اذا زالت الشمس فقد دخل وقت ظهر والعصر جميعا ليس المقصود به أنه الوقت الصالح لأي منهما وإنما مراده أن الزوال وقت لهما على نحو التوزيع فأشكل عليه السيد قال وفيه أولا ان قيام قرينه في روايه وهي روايه عبيد التي قراناها على خلاف ظاهرها اصلا حملها على التوزيع في روايه عبيد بن زراره هو ايضا خلاف الظاهر ان قيام قرينه في روايه على خلاف ظاهرها لا يرجب ارتكاب خلاف الظاهر في روايه لم تقم القرينه عليه وهي روايه الاختصاص زيه. وثانيا إن قوله إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس فإن هذا التأكيد أوجب صراحة الرواية في أن الوقت مشترك بالفعل لأنه على نحو التوزيع فلا تقبلوا الحمل حتى مع قرينة على شنو؟ على النظر لوقت التوزيع فإن قلت ياتي الكلام عنهم ان شاء الله